جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم هذا سائل يقول كيف تحل المشاكل الناتجه عن سوء الظن سوء الظن اذا كان المراد به الظن برب العالمين فهذا باب باب خطير ومنزلق لي اعتى وأشد أنواع الانحراف، لأن الله عز وجل وصف المشركين والمنافقين بذلك قال الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وجاء الإسلام بالدعوة إلى حسن الظن بالله في كل باب قد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وأما إذا كان في باب الظن في الناس وبناء التعاملات معهم على الظنون، فهذا أيضا باب خطير في باب الصلات والعلاقات العلاقات بين الناس. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وكم بنيت تعاملات فاسدة على ظنون خاطئة وكم نجمت من عداوات وشرور بسبب ظنون هاجت في صدر الإنسان فبنى عليها ظلما وعدوانا وأنواعا من التعاملات نعم هذا سال يقول هل أستطيع أن أقول أحب محمد صلى الله عليه وسلم أشد من حب الرسل محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة جميع النبيين عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى وهذه المحبة مطلوبة وواجبه وهي محبة تابعة لمحبة الله لأن المسلم الذي يحب الله جل وعلا يحب كل ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الدعاء الثابت عنها اللهم إني اسالك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليهما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يقذف أن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ولا شك أن لنبينا صلى الله عليه وسلم على امته حق خاص من حيث محبته وتعظيمه وتوقيره والإتساء به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ولزوم نهجه وقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.